بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى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 ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وَهُوَ العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النوم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 اذَا نَجَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ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 فإن الله لغني قميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلون بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا اننا كفرنا بما ارسلت به وانما في شك مما تدعوننا اليه مريب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 قالوا إنِْ أَلنتُم إِلَّا بَشَعُ مِفْلُناَ تُرُونَ أَن تَصُّونَ عََّ كانَانَ يَعْمُذُ آبَ أُنَ سَأْتُونَ سَحْونَ وَلَتْ لَهُم رُسُلُم إِ نَّقْنُ إِلَّا بَشَرُم مِفْلُكُمْ وَلك اللَّ يَمُّ على مَ شَاءُ مِنْ, من عِبَادِ وَمَا كانََ لَنَا أَن مَأذِيَكُم بِسُلطانٍ إِلَّا بِإِذْنِ الَّك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 ولا نسكننكم الارض من بعده ذلك لمن خاف مقام و خاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم و مما طبيب يتجرع ولا يكاد يسيغه ويأكله الموت من كل مكان وما هو بميت ويأكله الموت من كل مكان وما هو بميت ومن وراءه عذاب غليظ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 فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا إِنَّ كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شيء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 إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وعد إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جمات تجري من تحتها الألعاب خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كَلِمَاتٌ طَيِّبَةٌ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يسبت الله الذين آمنوا بالقول الثادث في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله صفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وَادْعُوا لِلَّهِ أَنَّىَ ذَلِكُم يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً سِرًا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلالَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ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 مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ايند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه فجعل افئده من الناس تهوي اليهم فجعل افئده من الناس تهوي اليهم واغزقهم من الثمرات لعلهم يشكروا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 ربي لسميع الدعاء ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم القساب ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشحط فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئذتهم هواء وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ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 سرابيلهم من قطران وتغشى ولوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله تريع الكساب هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ